وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى <تصفيق> سماء من معك في جوف البعد ان اوقن في تلقا قا فينا وقا ان ماتر الانام فانقور البائس فانسي ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتني